إ ن ه تكون ا ل ظ ل م ة والمطر والسير و أ ن ا رجل ضرير البصر ف ص ل ي يا رسول الله في بيتي مكانا أ ت خ ذ ه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ن تحب أ ن أ ص ل ي ف أ ش ا ر له إ ل ى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عنه فيه الحديث كنا تحدثنا عنه وعن مباحث كثيرة فيه وبقيت مسألة كثيرة وبقيت وعن أ ن ت م ترون هنا أ ن عتبان بن مالك رضي الله عنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن حضور ا ل ج م ا ع ة في المسجد بالعمى و ا س ت أ ذ ن ه أ ن يرخص له في ان يصلي في بيته فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم صلى جاءه بيته وصلى في مكان يتخذه عتبان مصلى فعذره بالعمى و أ ذ ن له أ ن يتخلف فيصلي في بيته لكن وقع غير هذا مع غير عتبان والظاهر هوه و و أ ع ن ي بذلك ما ر و ه مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أ ع م ى فقال يا رسول الله إ ن ي ليس لي قائد يقودني ف س أ ل ه ر خ ص ة ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ر خ ص ة أ ن يصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه وقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمعوني داء ب ا ل ص ل ا ة قال نعم قال ف أ ج ب ولم يعذره صلى الله عليه وسلم بالعمار ولم يرخص له في أ ن ي ت أ خ ر فيصلي في بيته وهذا ا ل أ ع م ى هو ابن أ م مكتوم بدليل ما راه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود وابن ماجه وغيره عن ابن أ م مكتوم رضي الله عنه أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي ر خ ص ة أ ن أ ص ل ي في بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال لا أ ج د لك ر خ ص ة فلم يعذره و أ ل ز م و أ خ ب ر ه أ ن ه لا ر خ ص ة له فهذان حديث حديثان ظاهرهما التعارض بل حديث ابن أ م مكتوم حديث المشكل يشكل عليه حديث عتبان ويشكل عليه ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا أ ل ي س يقول ربنا سبحانه ليس على ا ل أ ع م ى حرج أليس ي ق وما ل ربنا سبحانه و جعل عليكم في الدين من حرج و أ ي حرج أ ع ظ م من إ ل ز ا م ا ل أ ع م ى ب أ ن يحضر ج م ا ع ة المساجد في كل صلاه ة أي حرج أعظم حرج من ذ ا و ل أ ج ل هذا اختلف الفقهاء في وجه ج م ع بين حديث عتبان هذا الذي معنا وحديث وحديث ابن ام مكتوم فقال ا ل ط ا ئ ف ة إ ن م ا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ولم يرخص لابن ام مكتوم ل أ ن عتبان ا بن مالك ذكر السيول الحديث هذا ا ل ي ذكر س وهذا ل و, و, و عذر واضح ل أ ن مع السيل يتعذر الوصول إ ل ى المسجد هم؟ وضح مع السيل يتعذر الوصول إ ل ى المسجد وابن أ م ي مكتوم لم يذكر مثل ذلك و إ ن م ا ذكر ضعفه عن المشي فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذره م ر أ ي ك م في هذا مزيان هذا وجه ضعيف لماذا هل السيل يكون دائما、ها. فقط عندما ي ك ث ر المطر يسير السيل فهل ر خ ص ة النبي صلى الله عليه وسلم لي عتبه م ر خ ص ة م ق ي د ة بوجود السيل أ و مطلقا مع ط ل ق ا م أ ن السيل لا يكون دائما والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في حال وجود السيل وفي حال عدم وجوده ثم إ ن ابن أ م مكتوم ذكر كما في ر و ا ي ة من ر و ا ي ة الحديث ذكر أ ن ا ل م د ي ن ة ك ث ي ر ة الهوام والسباع الأفاعي العقارب السباع وهذا هذا العذر يقوم مقام السيل أ و أ ك ث ر ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم به فدل على ضعف هذا الوجه ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر خ ص لعتبان ل أ ن ه كان بعيد الدار من المسجد ولم يرخص ل ابن أ م مكتوم ل أ ن ه كان قريب الدار وهذا أ ي ض ا نجوم ضعيف ل أ ن ه في روايه ة و ذ ه ك ر ت ان لكم أ ابن ام مكتوم أن ابن رضي الله عنه نص على أ ن داره ب ع ي د ة عن المسجد وذلك حين يقول إ ن ي رسول الله إ ن ي رجل ضرير البصر شاسع الدار هذا نص على أن داره بعيدة من المسجد نص أن من على بعيدة قالت ط ا ئ ف ة إنما, رخص انما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم لانه كان يعلم من ش أ ن ه أ ن ه يقدر على الاتيان إ ل ى المسجد ل أ ن ه كان حاذقا ذكيا ولا يقدر عتبان على مثل ذلك وهذا معروف من حال بعض العميان دون بعض و أ ن ا كنت ا ر ا كنت صبيا و أ ر ى رجلا أ ع م ى داره ب ع ي د ة شيئا عن المسجد وليس له قائد ت ع ل م و ن ا ل آ ن في زمانكم هذا أ ك ث ر العميه لا قائد لهم إ ن م ا قائده عصاه فكان لا قائد له وداره ب ع ي د ة عن المسجد ثم ليست, الطريقة ليست الطريق م س ت ق ي م ة إ ل ى المسجد بل يحتاج أ ن يدور يمينا ثم يدور يسارا والناس كثير في الطريق وفي الطريق ا ل ب ا ع ة يبيعون أ ر ض ا ومع ذلك لا تكاد تفوته ص ل ا ة في المسجد و ي أ ت ي هو ه و رجل ع م ا ليلو نهار ليلو ا ل نهار س ي ا ر ن عند... س ي ا ر ن د ه لا ت ك ا د ت ف و ت ه صلاه فهذا ولا ولا ي ظ ن أ ن كل أ ع م ا ي ق د ر على ما ي ق د ر علي هذا ه فقالوا علم النبي ص ل ى الله سلم من, من ابني امكتو أ ن ي ق د ر على هذا فلم ي ر خ ص ل ه و ع ا ل م أ ن نعتبان لا ي ق د ر على مثله فرخصلا قال ا ل ط ا ئ ف ة أ ن ت م تنظرون في غير محل ا ل ن ك ت ة ن ك ت ة الجمع بين الحديثين في قوله صلى الله عليه وسلم لا أ ج د لك ر خ ص ة ف ه م ت م ه ا أ ن ه يقول ه لا أ ج د لك ر خ ص ة في التخلف عن المسجد وليس هذا ما يريده قالوا إ ن م ا يريد النبي صلى الله عليه وسلم والله أ ع ل م لا أ ج د لك ر خ ص ة في تحصيل ف ض ي ل ة ا ل ج م ا ع ة إ ن لم تحضر ا ل ج م ا ع ة معناه ان ك أ ن ابن أ م مكتوم يريد أ ن يحصل على أ ج ر ا ل ج م ا ع ة وهو يصلي في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمك هذا لا يكون ر خ ص ة لك في أ ن تنال أ أ خ ذ في ت ن حظ أ ج ر ا ل ج م ا ع ة من غير حضور ل ل ج م ا ع ة بالفعل هذا معناه لا أ ج د لك ر خ ص ة وقال ا ل ط ا ئ ف ة حديث ابن أ م مكتوم منسوخ لا عمل عليه و إ ن م ا نسخه حديث عتبان قالوا ل أ ن هذه الاعذار التي ذكرها ابن أ م مكتوم الواحد منها يكفي للترخيص لذي هذا العذر في التخلف وعدم الحضور فكيف بها جميعا ولذلك قال جوزجاني لا أ ع ل م أ ح د ا قال بظاهر حديث ابن أ م مكتوم لا أ ع ل م أ ح د ا من ع ل م ا ء هو و ي ق ل لا أ ع ل م أ ح د ا قال بظاهر يعني أ و ج ب على ا ل أ ع م ا ر حضور ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد مطلقا ا س ي ل ا و ا م السباع ز ن ز ا ل البركان ي ق <تصفيق> و لكن ليه الجماعة ل هذا الذي قاله الجوزجاني رحمه الله فيه نظر ل أ ن الحديث ذهب إ ل ي ه ط ا ئ ف ة من ا ل ح ن ا ب ل ة و ط ا ئ ف ة من ا ل ح ن ف ي ة لكن الجمهور على أ ن ا ل أ ع م ا ر يجوز له أ ن لا يحضر المساجد ا ل ج م ا ع ا ت في المساجد بل جوزوا له الترخص عن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فليحضرا ا ل ش ا ر هذا صاحبنا المالكي ذاكرا ا ل أ ع ذ ا ر التي يباح بسببها التخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قال وعذرها وعذرها وتمريض وكونه عري قريب المشرف وكونه ينظر شأن المحتضر المبيح للتخلف شأن وكثره الوحل و ش د ة المطر أ و مرض أ و ضربه مظلوم أ و حاسه بالظلم أ و عديم أ و هرم ا أ و أ ك ل ه كالثوم ومن يضر الناس كالمجذوم ومثله الاعمى ل ف أ و ل ا ا لا يجب عليهم ح ض و ا ج م ا ع ة نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ب ن تميم عن ع م ه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب توفى سنه عن عباد بن تميم عباد بن تميم هذا اختلف و ا في نسبه اختلفوا في طبقته ا خ ت ل فقالوا و ا في ف نسبه هو عباد بن تميم بن زيد بن ع ا ص م الانصاري المازمي وهذا قول أ ك ث ر من أهل النسب وقيل هو عباد بن تميم بن غ ز ي ة بن عبد عمرو بن ع ط ي ة بن خنساء وهذا قول ابن سعد وتابعه عليه طائفه ة ذ اختلف اختلفوا ا في ف النسب ا ل خ ت في طبقته فقيل هو صحابي وقد ذكر الحافظان الذهبي ا بن ح ج ر ي رحمهما الله أ ن ه قال أ ع ي يوم الخندق كان, كان لي خمس سنين فعلى هذا يكون من صغار ا ل ص ح ا ب ة و ا ل أ ك ث ر و ن أ ن ه تابعي وليس صحابيا و على كل حي ن فهو من مشاهير ا ل ث ق ا ت من أ ه ل ا ل م د ي ن ة نعم عن عباد بن تميم ا ل آ ن عمه هذا لا خلاف أ ن ه عبد الله بن زيد بن عاصم هذا لا خلاف بينهم أ ن العمه ن ا عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم لكن كيف يركب هذا على الخلاف الذي ذكرنا في النسب إ ذ ا كنت أ ن ت محمد بن زيد مثل لو كنت محمد بن مصطفى على كل هذا عمك كيفذا ه احسنت قريت اشرح ن ت <تصفيق> على القول ب أ ن بأن, هذا عبادة بان عباده بن تميم هذا هو عباده بن, بن, بن, عبادة بن, بن, بن تميم بن زيد بن عاصم ابوه ما اسمه حينئذين مش ناعسين بقي في العطله او لا افقه معي شويه عباده بن تميم بن زيد بن عاصم ما اسمه ا ل أ ب تميم بن زيد بن عاصم فيكون أ خ ا لعبد الله بن زيد بن عاصم تميم بن زيد بن عاصم أ خ و ه عبد الله بن زيد بن عاصم نحن نقول ل عم هو عبد الله بن زيد بن عاصم هذا ابن هذا ه تميم ابنه عبادي بن زيد بن عاصم فهو عمه أ خ و أ ب ي ه لكن إ ذ ا قلنا عباده د ل بن تميم بن غ ز ي ة تميم ابوه غ ز ي ة وعبد الله ا بن زيد بن عاصم ابوه زيد بن عاصم وهو يقول عن عمه فيكون حينئذ تميم ا بن غ ز ي ة اخا عبد الله بن زيد بن عاصم ل أ م ه أ خ و ا ن ا ل أ م ا ل أ ب و ا ن شتاء و ا ل أ م واحده فيكون عما له على الحالين لكن ذكر ابن حجر رحمه الله وجها ثالثا طريفا قال هو ليس عما له أ ص ل ا لا لا, لي لي لا لا شقيقا ل أ ب ولا اخا ل أ م فقط لا يعني وضحت ليس هو لا من هذا ولا من هذا قال هو زوج أ م ه وفي ا ل ر ب ب ي حجر زوج أ م ه كيف ينادي زوج أ م ه يقول يا عمي م عمه عن وعن ل ي س م أعلم ا أصلا والله له كله هذا بحقيقة عباد م عن ع بن تميم عن عمه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى عبد الله بن زيد بن عاصم هذا أ ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى فهذا يدل على جواز هذا الفعل في المسجد و إ ذ ا جاز في المسجد ف ل أ ن يجوز في غير المسجد أ و لا أ ن يستلقي ا ل إ ن س ا ن واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى لكن يشكل على هذا ما راه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أ ح د ك م ثم يضع احدى رجليه على الاخرى النهي في هذا الحديث هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يراه عبد الله بن زيد بن عاصم مستلقيا واضعا إ ح د ى رجله ي على ا ل أ خ ر ى في الحديث الذي رواه مسلم ينهى النبي عليه يستلقين يضع الجيعة الله صلى إحدى الأخرى قال لا وسلم أحدكم ثم فاختلف م فعله ف عين عنه هنا هو عين ما نهى عنه هناك ما الفقهاء في وجه الجمع بين ه ذ ه الحديثين هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وذاك من فعله ف ق ا ل ان النهي على ص ف ة و ا ل إ ب ا ح ة على ص ف ة النهي هو أ ن يستلقي ا ل إ ن س ا ن ويرفع رجليه و ض ع ا إحداه مع الأخرى تستلقي على ظهرك وتضم رجلك وتجعل إحداه مع على تستلقي ت ظهرك و ض م رجلك ج إليه و ت ع ل إ ح د ا ه مع ا ل أ خ ر ى قالوا هذا منهي ع ن ه لماذا ل أ ن ه إ ذ ا فعل هذه الهيئه انكشفت عورته لكنه إ ذ ا كان مستلقيا ً من غير رفع للرجلين وجعل إ ح د ى رجله على ا ل أ خ ر ى فهذا لا تنكشف فيه عورته فهذا محل الجواز فالجواز من غير ا ل رفع والنهي بالرفع هكذا ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة وقالت أ خ ر ى النهي لذي الثوب الواحد وانتم تعلمون أ ن الناس كانوا يلبسون إ ز ا ر ا يتزرون به ما عندهم سراويل في ا ل أ ك ث ر يعني فذو الثوب الواحد لا يستلقي جاعلا ل إ ح ذ ر جليه على ا ل أ خ ر ى ل أ ن ه تبين عورته أ م ا ذو الثوبين و ا ل ث ل ا ث ة أ ث و ا ب فهذا ليرفع كما شاء ف إ ن ه لا يظهر منه شيء و ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة وهذا عندي هذا الوجه الثاني أظهر من الأول وقال الطائفة وهذا ايضا أظهر ظاهر كالثاني ق ا ل ا ل طائفه انما النهي عن مثل هذا في, في, في الناس في الملا ينهى من كان جالسا بين ظهران الناس أ ن يستلقيا جاعلا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى و أ م ا إ ن كان خاليا فليفعل وكيف لماذا قالوا؟, قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه لا يجلس بين الناس إلا بوقار تام. فيبعد أن تكون تلك جلسته تلك هيئته بين الناس وبين ولعله فعل هذا خاليا طلبا للراحة دأبه أنه أن كان من بين تكون بين وبين ظهرانين بوقار تام هذا فيبعد هيئته وهذا أ ي ض ا وجه حسن والله أ ع ل م وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك هذا ذكرناه الأوجه هي هو هناك وهو الذي ذكرنا التي التوفيق الموطأ النسخ لكم تلك مسلم مسلك للجمع لكن هناك مسلك آخر وهو مسلك في بين حديث وحديث آخر وقد قال بعض العلماء يشبه أ ن يكون هذا مذهب مالك و أ ن حديث النهي الذي رواه مسلم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم هنا المحكي في الموطة المحكي هذا فعله المحكي قالوا كيف هذا؟ فعله حديث في الإباحة يظهر ذكر قالوا لأن حديث الإباحة, الإباحة أعقبه بفعل خليفتين وفعل الخليفتين لا ي خ ف ى بل يكون مشهورا وظاهرا ي ك و ن ويتحدث الناس به فلو كان عند الناس أن ا ل ل ا ا س ت ق ء و رفع الرجل على ا ل أ خ ر ى غير جائز لما سكت ا ل ص ح ا ب ة عن الخليفتين وفعلهما م يشتهر فقالوا لعل مالكا يرى أ ن حديث مسلمين منسوخ حديث النهي منسوخ لذلك ذكر المرفوع ثم أ ع ق ب ه بالموقوف دالا على أ ن هذا المعنى غالب ناسخ لذلك المعنى والله أ ع ل م وعلى كل حال فهو النسخ لا يصار إ ل ي ه إ ل ا عن تعذر الجمع والجمع غير متعذر كما سمعتم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن عبد الله بن مسعود قال ل إ ن س ا ن إ ن ك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود ا ل ق ر آ ن وتضيع حروفه قليل من ي س أ ل كثير من يعطي يطيلون فيه ا ل ص ل ا ة ويقصرون ا ل خ ط ب ة ويبدون أ ع م ا ل ه م قبل أ ه و ا ئ ه م و س ي أ ت ي على الناس زمان قليل فقهاؤه ه قراؤه يحفظ فيه كثير يحفظ وتضيع حروف القرآن ح و د د كثير من ي س أ ل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبه ويقصرون الصلاه يبدون فيه أ ه و ا ء ه م قبل أ ع م ا ل ه م قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن عامر الانصاري القاضي المشهور ت و ف ى س ن ة ثلاثين واربعين ثلاثين واربعين ومائه عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود ا ل ه و ذ ا المتوفى س ن ة اثنتين وثلاثين يحيى بن ابن, ابن سعيد مات س ن ة ثلاث ن واربعين ومائه كم, كم بين وفاته ووفاه ابن مسعود قرن وعشر سنوات قرن و إ ح د ى ع ش ر ة س ن ة ف إ ذ ا يحيى بن سعيد لم يدرك عبد الله بن مسعود فحديث هذا إ س ن ا د منقطع إ س ن ا د الموطع إ س ن ا د م ن ق ط ع لكن هذا ا ل أ ث ر عن ابن مسعود أ ث ا ر مشهور صحيح إ ل ى ابن مسعود رواه غير وعي البخاري ه ا في ا ل أ د ب المفرد م و ص و ل إ ل ى ابن مسعود نقول لك رواه البخاري في ا ل أ د ب المفرد هذا كتاب آ خ ر وليس صحيح صحيح صحيح البخاري فيه من كده في كتاب في ك الصلاه كتاب الصيام كتاب العتير إلى وفيه كتاب ا ل أ د ب لكن البخاري ة له كتاب آ خ ر سماه كتاب ا ل ا د ب المفرد المفرد عن الصحيح وهذا الكتاب لم يشترط له البخاري الشرط الذي في الصحيح ليس كل ما أ ل ف ه البخاري وذكر فيه حديثا فهو صحيح البخاري له كتاب تاريخ كبير والتاريخ ا ل أ و س ط و ا ل تاريخ صغير وفيها أ ح ا د ي ث وله الادب م ف ر د مشحون احاديث ليس كل أ ح ا د ي ث في هذه الكتب صحيحا إ ن م ا المقصود بالصحيح الذي عند ب خ ا ر ي هو ما ر أ و ه بالصحيح متصلا مسندا مفهوم أ م ا هذه الكتب ففيها الصحيح وفيها غير الصحيح مفهوم فهذا أ ث ر عن ابن سعودي مشهور عنه صحيح لا يضرهم قطاع اسناد المطاع وهذا ا ل أ ث ر و إ ن قال ابن مسعود من غير أ ن يرفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن له حكم الرفع ابن مسعود قد يحدث عن زمانه ولكن لا علم له بالزمان ا ل آ ت ي لم ينكشف لابن مسعود ما سياتي من ا ل أ ز م ن ة فلا بد أ ن يكون حدث بهذا عن سماع ياثره من النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ورد هذا المعنى مرفوعا ص ر ا ح ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو م ر أ و الطبراني في معجمه الكبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك م قد أ ص ب ح ت م في زمان كثير ف ق ه ا ء قليل خ ط ب ا ء كثير معطوه قليل سؤاله العمل فيه خير من العلم و س ي أ ت ي على الناس زمان قليل ف ق ه ا ء ه كثير خ ط ب ا ء ه قليل معطوه كثير سؤاله العلم فيه خير من العمل لكن هذا الحديث اختلف الناس فيه يعني ضعيفا نظر نعم صحة قال عبيد الله ر حدثني م ه الله ح عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن عبد الله بن مسعود قال لانسان إ ن ك في زمان كثير ف ق ه ا ء ه えっ خبر. خبر مقدم تقدير الكلام إ ن ك في زمان ف ق ه ا ء كثير أ ي خبر إ ن ك في زمان كثيرين فقهاء ها؟ نعت نعت نعت ت أ ك د ي ن طيب إ ن ك في زمان كثيرين أ ن ت م ت ق و ن نعت أ ي ن منعوت زمن لا بد تقولون يا اذا قلت نعت تقول لي الزمن هو المنعوت إ ن ك في زمان كثير كثير النعت المنعوت هو زمن ولذلك المنعوت مخفوض النعت مخفوض لا بد لكن ا م ش ك ل ة هل الوصف للزمن ا أ م الوصف للفقهاء الفقهاء هم الذين يوصفون ب ا ل ك ث ر ة و ا ل ق ل ة ل ل ز م ن فكيف بعد ذلك يقال هذا نعت للزمن ا نعت سببي نعت نعتان نعت حقيقي ونعت سببي مررت برجلين مسلمين مسلمين نعت, نعت ونعت حقيقي نعت لمن هو له مررت برجلين مسلمين أ ب و ه من المسلم أ ب و الرجل الرجل الله ع ل م مررت برجل مسلمين تريد أ ن تصف أ م ه أ ن ه ا م س ل م ة كيف تقول مررت برجل ي ن مسلمتين ا أ م ه هو نعت تابع لمنعوته خفضت المنعوت رجلين تخفض النعت مسلمتين ا لكن هذا النعت ليس لمن هو له الرجل ليس م س ل م ة و إ ذ ا ك يسمونه نعتا سببيا و إ ل ى نوعي النعت أ ش ا ر ابن مالك رحمه الله بقوله النعت تابع متم ما سبق بوصفه أ و وصف ما به اعتلاق بوصفه بوصف ذلك السابق ن ع و أو بوصف ا ل أ و بوصف ما تعلق بذلك السابق فهذا من هذا الباب إ ن ك في زمان كثيرين فقهاء ك ث ي ر هذا نعتم انك في زمان كثير ف ق ه ا ء ه قليل ق ر ا ء ه إ ن ك في زمان كثيرين فقهاء قليلين قراء طبعا ً الكلام في قليل مثل الكلام في كثير قليل قراء ظاهر هذا الكلام لابن مسعود رضي الله عنه يفهم منه أن ان ل ح ا ف ظ ت القران في ذلك الزمن قليل أنت في ز م ا ن إنك في زمان قليلين لا كثيرين قليلين قليل كثير ف قراءه القراء قليل هذا الذي يفيده ظاهر كلام ب ن مسعود وهذا الظاهر ممنوع لا يمكن أ ن يفهم كلام ابن مسعود على ظاهره لماذا ل أ س ب ا ب ا ل أ و ل أ ن ه قد تقدم لنا عندما تكلمنا على م س أ ل ة فقياء أ ي أ ي اينا أي أي أي أي احق ب ا ل إ م ا م ه أ ه ل أ ع ل ا م أ م ي ن ا ق ر أ قلنا إ ن ا ل أ ق ر أ هناك هو ا ل أ ع ل ا م ض ر و ر ة أ ك ث ر ه م ق ر آ ن و أ ك ث ر ه م ف ق ه ا لماذا قلنا ل أ ن ه م حدثوا عن أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ع ش ر آ ي ا ت فلا يجاوزونها الى العشرين التي تليها حتى يتعلموا ما في تلك العشر من العلم, من من العلم والعمل فتعلموا ا ل ق ر آ ن والعلم والعمل إ ذ ن إ ذ ا كنت تحفظ عشرا ف أ ن ت عالم بتلك العشر فاذا كنت حافظا لعشرين ف أ ن ت تتل... تحف... تعلم ما فيها من الفقه ف إ ذ ا كنت عالما فقيها في ا ل ق ر آ ن كله ما معنى هذا م انك م ع ى هذا أ ن تحفظه كله لا يمكن إ ل ا هذا ف إ ذ ا قال هو كثير فقهاء معناه ض ر و ر ة أ ن القراء كثير ل أ ن ه لا يكون فقيها من ليس بقارئ متفقين هذا الوجه ا ل أ و ل الوجه الثاني الذي يمنعنا من حمل كلام ابن مسعود على ظاهره أ ن أ ه ل ذلك الزمان أ ص ل الفقه عندهم كان, كان من ا ل ق ر آ ن ومن الاستنباط منه لم يكن لهم د و ي ن علم لم تكن لهم قراطيس معارف إ ن م ا كان علمهم في صدورهم وكان استنباطهم من محفوظهم ومحار أ ن يستنبط من ا ل ق ر آ ن من لا يحفظه ومحاول أ ن يوصف بالعلم والفقه والتقدم في ذلك من لا يحفظ ا ل ق ر آ ن فدل هذا على ك ث ر ة الحفظه بسبب أ ن ه قال كثير الفقهاء الوجه الثالث أ ن ابن مسعود رضي الله عنه يمدح أ ه ل ذلك الزمن يمدحهم هذا هو ا ل آ ن كلامه مدح في أ ه ل ذلك الزمن ن هل يتصور أ يكون من أ س ب ا ب مدح ذلك الزمان من حيثيات المدح فيه أن ق ر ان ء ه قليل ي ك و هذا أهل ذلك لماذا؟ أسباب المدح من حيثيات المدح التي امدحوا بابن الزمان من من مسعود تمدحه لأن ل ف قراءه قليل تصور وابن الشأن قليل ر ا يمارى فيه ولا يدارى فيه ومع ذلك يمدح أ ه ل ذلك العصر ب ق ل ة ما هو إ م ا م فيه يتصورها ل الوجه ا الرابع الذي يمنعنا من حمل كلام ابن سعود على ظاهره أ ن ن ا علمنا بالتواتر المنقول إ ل ي ن ا أ ن أ ه ل ذلك العصر كانوا أ ل ه ج الناس ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و أ ع ظ م ه م احتفالا به و أ ع ظ م ه م اعتناء بشؤونه ق ر ا ء ة وعملا و م د ا ر س ة و إ ن م ا هذا اللهج وهذا الاحتفال كان بسبب ما ر أ و ا ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم يحدث به عن صاحب ا ل ق ر آ ن ذكر حتى حكم له ب ا ل خ ي ر ي ة ا ل م ط ل ق ة فقال صلى الله عليه و سلم خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن و علمه هم يرون هذا و يسمعونه ر أ و ه صلى الله عليه و سلم إ ذ ا كان الشهداء كثيرين في ل ح ظ واحد يقدم النبي صلى الله عليه و سلم في ا ل ل ح ظ أ ك ث ر ه م ق ر آ ن ا ر أ و ه صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ اشتد ا ل ب أ س وحمي الوطيس في ح و م ة الموت يصيح النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يا اهل س و ر ة ا ل ب ق ر ة وهل في موضع ا ل ح ا ج ة في موضع ا ل ب أ س ينادى العدد الوفير الذي يظن به الغناء أ م ينادى الواحد والاثنان فلما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل ل ل ع ي ه و س ل أهل م يا س و ر ة ا ل ب ق ر ة نفهم أ ن ه م كثير و إ ل ا لو واحد و الذي يحفظ س و ر ة ا ل ب ق ر ة اي شيء يصنع به انهم يصنعوا واحد ولا اثنان ولا م ا فهم كذا فهذا وما في معناه دل على أ ن حافظه ا ل ق ر آ ن و ق ر أ ه في ذلك الزمان كثير وعليه ل ا يمكن أن عليه فلا يمكن أ ن يحمل كلام ابن مسعود على ظاهره و أ ن القراء قليل ف إ ذ ا لم يمكن حمل كلام ابن مسعود على ظاهره فعلى أ ي شيء محمله وما ت أ و ي ل ه نقول والله أ ع ل م إ ن مراد ا بن مسعود عندما يقول الفقهاء كثير والقراء قليل من هم الفقهاء الفقهاء هم القراء الذين ي ث ق ه و ن ا ل ق ر آ ن والقراء هم حفاظ ا ل ق ر آ ن الذين لا ي ث ق ه و ن ه هؤلاء قليل و و والذين يحفظونه ويفقهون ما فيه كثير وهذا المشهور بحي الصحابه مفهوم、مم. نعم تحفظ فيه حدود ا ل ق ر آ ن الحاجز د د و جمع حد ما الحد؟ الحد ا ا ل ح هو الحاجز بين شيئين مانع من اختلاط أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر تقول حددت ا ل أ ر ض إ ذ ا جعلت لها ن ه ا ي ة ت ن م ا ز بها عن غيرها من ا ل أ ر ا ض ي ن العرب كانت تسمي ا ل ب و ا ب ة حدادا لا ل أ ن ه يصنع ا ل أ ب و ا ب ا ل ب و ا ب لا يصنع ا ل أ ب و ا ب ل أ ن ه يمنع غير المرغوب في دخوله من الدخول العرب كانت تسمي السجان حدادا ل أ ن ه يمنع السجين من الخروج المنع دائما ذلك المنع العرب تسمي تلك ا ل م ر أ ة التي مات عنها زوجها وهي في ا ل ع د ة تسميها حادا لماذا ل أ ن ه ا م م ن و ع ة من الزنا سميت بعض العقوبات ا ل م ر ت ب ة على بعض المعاصي حدوداً حد و د القذف حد ا حد ا ل شرب الخمر حد الزنا إلى آخر سميت حدودا لماذا ل أ ن ه ا تمنع من اقترفها من إ ع ا د ة ا ا ق ت ر ف ه ا يقترفها بل لم وتمنع من لم يقترفها من اقترافها وسميت أ ح ك ا م الله حدودا ق د ربنا تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها ل احكامه سميت حدودا ل أ ن المسلم ممنوع من مجاوزتها ومخالفتها تحفظ فيه حدود الله تحفظ فيه حدوده حدود ا ل ق ر آ ن كيف تحفظ ب أ ن تطاع اوامره وتجتنب ن و ا ه ي وتقوم ا ل ح ي ا ة على م ق ت د ر ا ل ق ر آ ن وما يرضي ل ل ه رب العالمين هذه هي حفظ حدوده نعم وتضيع حروفه هذه أ ي ض ا م ش ك ل ة مازال كلام في سياق المدح كيف يمدحهم بتضيع حروف ا ل ق ر آ ن الناس هنا تأكل يعني تضرب أ ك ل يعني ت و و و و كيف ي ق و ل الفلق ا ل أ ج ل تضييع حرفي من حروف ا ل ق ر آ ن كم من, من الحناجر دميت وكم من ا ل أ ذ ا ن سلخت وكم من, من الرؤوس ل أ ج <تصفيق> ل حرفه بالحرفين و ي م د ح و ا ذلك العصر بتضييع حروف ا ل ق ر آ ن يمكن هذا فما الجواب في مجلس قادم إ ن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ش ه د ان لا إ ل ه الا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ك ا ل ح م د لله يا رب العالمين